موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين خسرن أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم؟ بالاخسرين اعملا بالاخسرين اعملا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الا كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فحبطت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلان نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يغون عنها حيوا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 لا نفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لا نفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يحيى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 ونشرك بعبادة ربه أحدا قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير